بوك تو ديود اسمت سبتني سبعة وعشرون. سبعة وعشرون. في الفندق الوصول في الفندق الوصول Vai Jungs ir prīva istaba? Untikam gurfah khaliya? A'indakum gurfah khaliya? Es asmu rezervējusi istabu. Laqad hajaztu 'indakum من النبي الش تيجة استبة أحتاج لغرفة سرير واحد أحتاج لغرفة سرير واحد من النبي الش دوتيجة استبة أحتاج لغرفة سرين أحتاج لغرفة سريرين تك مقص استبة برين كم سعر الغرفة لليلة؟ الغرفة لليلة؟ اسفيلوس أريد غرفة مع حمام بانيو غرفة مع حمام بانيو اسفيلوس أريد, أريد غرفة مع حمام دوش اريد غرفه مع حمام دوش. Vai es أرى apskatīt istabu? A yumkin an ara al ghurfa? سيارات؟ اتوجد هنا خزينه امانات اتوجد هنا خزينه امانات وايت اير هنا جهاز فاكس ايوجد هنا جهاز فاكس جيد انا اخذ الغرفة جيد أنا أأخذ الغرفة تي إر أتسلاغس هنا المفاتيح هنا المفاتيح تي إر مانا هنا أمتعتي هنا أمتعتي تيكوس إر بروكس متى يكون الإفطار؟ متى يكون الافطار؟ تسيكوس متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ تسيكوس متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟